بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين اياك نعبد واياك نستعين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 بسم الله الرحمن الرحيم ا ل م ذل ك ا ل ك ت ا ب ل ي يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون والذين يؤمنون بما انزل اليك وما انزل من قبلك وَبِالآخِرَةِ هُمْ يُوقِنُونَ أُولَئِكَ عَلَى هُدًى مِنْ رَبِّهِمْ وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ وَاتَّبَعُوا مَا تَتْلُو الشَّيَاطِينُ عَلَى مُلْكِ سُلَيْمَانَ وَمَا كَفَرَ سُلَيْمَانُ وَلَكِنَّ الشَّيَاطِينَ كَفَرُوا يُؤْلِمُونَ النَّاسَ الصِّحَاحَ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 minallahi khayr law kanu ya'lamun bismillahirrahmanirrahim wa ilahuukum ilahu wahid la ilaha illa huwa الرحيم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 التي تجري في البحر بما ينفع الناس وما انزل الله من السماء من ماء فاحيا به فاحيا به الأرض بعد موتها وَبَسَ فِيهَا مِن كُل دَبَبَةٍ وَتَصْرِيفِ الرِّيَاحِ وَالسَّحَابِ الْمُسَخَّرِ بَيْنَ السَّمَاءِ وَالسَّحَابِ الْمُسَخَّرِ بَيْنَ السَّمَاءِ وَمِنَ النَّاسِ مَن يَتَّخِذُ مِن دُونِ اللَّهِ آلِهَةً يُحِبُّونَهَا كَحُبِّ الله وَالَّذِينَ آمَنُوا أَشَدُّ حُبًّا لِلَّهِ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 والله يقبض ويبسط واليه ترجعون بسم الله الرحمن الرحيم الله لا اله الا هو الحي القيوم لا تاخذه سنه ولا نوم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 وَسِعَ كُرْسِيُّهُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ وَلَا يَؤُودُهُ حِفْظُهُمَا وَهُوَ الْعَلِيُّ الْعَظِيمُ بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ آمَنَ الرَّسُولُ بِمَا أُنزِلَ إِلَيْهِ مُرْجِعُ رَبِّهِ وَالْمُؤْمِنُونَ كُلٌّ آمَنَ بِاللَّهِ وَمَلَائِكَتِهِ وَكُتُبِهِ وَرُسُلِهِ لَا نُفَرِّقُ بَيْنَ أَحَدٍ مِنْ رُسُلِهِ وَقَالُوا سَمِعْنَا وَأَطَعْنَا وَفَرَنَاكَ رَبَّنَا وَإِنَيْكَ المصير لا يُكَلِّفُ الله نَفْسًا إِلَّا وُسْعَهَا لَهَا مَا كَسَبَتْ وَعَلَيْهَا مَا اكْتَسَبَتْ رَبَّنَا لَا تُؤَاخِذْنَا إِن نَّسِينَا أَوْ أَخْ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 وَغْفِرْ لَنَا وَارْحَمْنَا أَنْتَ مَوْلَانَا فَانصُرْنَا عَلَى الْقَوْمِ الْكَافِرِينَ بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ اِفْلَا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 انَّ الَّذِينَ كَفَرُوا بِآيَاتِ اللَّهِ لَهُمْ عَذَابٌ شَدِيدٌ وَاللَّهُ عَزِيزٌ ذُو انتِقَامٍ إِنَّ اللَّهَ لاَ يَخْفَى عَلَيْهِ شَيْءٌ فِي الأَرْضِ وَلاَ فِي السَّمَاءِ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 فَأَمَّا الَّذِينَ فِي قُلُوبِهِمْ زَيْغٌ فَيَتَّبِعُونَ مَا تَشَابَهَ مِنْهُ ابْتِغَاءَ الْفِتْنَةِ مِنْ هَوَى ضِلالَةٍ وَابْتِغَاءَ تَأْوِيلِهِ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 ان الله لا يخلف الميعاد ان الذين كفروا لن تغني عنهم اموالهم ولا اولادهم ولا أولادهم من الله شيئا وَأُولَئِكَ هُمْ وَقُودُنَا بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ شَهِدَ اللَّهُ أَنَّهُ لَا إِلَٰهَ إِلَّا هُوَ وَالْمَلَائِكَةُ وَأُولُو الْعِلْمِ قَ iman bilqist la ilaha illallahu wal azizul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 ان الله سريع الحساب بسم الله الرحمن الرحيم قل اللهم مالك الملك تؤتي الملك من تشاء وتنزع الملك ممن تشاء وَتُعِزُّ مَن تَشَاءُ وَتُذِلُّ مَن تَشَاءُ بِيَدِكَ الْخَيْرُ إِنَّكَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِير تُولِجُ اللَّيْلَ في النَّهَارِ وَتُولِجُ النَّهَارَ في اللَّيْلِ وَتُخْرِجُ الْحَيَّ مِنَ الْمَيِّتِ وَتُخْرِجُ الْمَيِّتَ مِنَ الحي وَتُنْزِقُ مَا تَشَاءُ بِغَيْرِ حِسَابٍ بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ إِنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا بِآيَاتِنَا صَوْفَ نُصْلِيهِمْ نَارًا كُلَّمَا نَضِجَتْ جُلُودُهُمْ بَدَّلْنَاهُمْ جُلُودًا غَيْرَهَا لِيَذُوقُوا الْعَذَابَ ان الله كان عزيزا حكيما بسم الله الرحمن الرحيم ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى وَيَتَّبِعُ غَيْرَ سَبِيلِ الْمُؤْمِنِينَ وَالَّذِينَ مَتَوَلَّوْا وَنُصْلِحُ جَهَنَّمَ وَسَاءَتْ مَصِيرًا بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ لقد كفر الذين قالوا ان الله هو المسيح ابن مريم وقال المسيح يا بني اسرائيل عبد الله ربي وربكم انَّهُ مَن يُشْرِكْ بِاللَّهِ فَقَدْ حَرَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ الْجَنَّةَ فَقَدْ حَرَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ الْجَنَّةَ وَمَأْوَاهُ النَّارُ وما لَقَدْ كَفَرَ الَّذِينَ قَالُوا إِنَّ اللَّهَ ثَالِثُ ثَلَاثَةٍ وَمَا مِن إِلَٰهٍ إِلَّا إِلَٰهُ وَاحِدٌ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 للمسيح بن مريم الا رسول قد خانت من قبله الرسل وامه صدئقه كان ياكلن الطعام كيف نبين لهم الآيات ثم nara أنا يؤفقون قل أتعبدون من دون الله allahi man la yamliku lakum darran wa la naf'a wallahu بسم الله الرحمن الرحيم ويوم يحشرهم جميعا يا معشر الجن قد استكثرتم من الانس وقال اولياؤهم من الانس ربنا استمتع بعدنا رَدَّنَا اسْتَنْطَعَذْنَا بِبَعْدٍ وَبَلَغْنَا أَجَلَنَا الَّذِي أَجَّلْتَ لَنَا قَالَنَا النَّارُ مَثْوَاكُمْ خَالِدِينَ فِيهَا إِلَّا مَا شَاءَ اللَّهُ إِن رَدَّكَ حَكِيمٌ عَلِيمٌ وَكَذَلِكَ نَوَلِي بَعْضَ الظَّالِمِينَ بَعْضًا بِمَا كَانُوا يَكْسِبُونَ يا مَعْشَرَ الْجِنِّ وَالْإِنسِ أَلَمْ يَأْتِكُمْ تَأْتِيكُمْ رُسُلٌ مِنْكُمْ يَقُصُّونَ عَلَيْكُمْ يَقُصُّونَ عَلَيْكُمْ آيَاتِي وَيُنْذِرُونَكُمْ لِقَاءَ يومكم هذا قالوا شهيدنا على انفسنا وغرتهم الحياة الدنيا وشهدوا على انفسهم وشهدوا على انفسهم انهم كانوا كافرين بسم الله الرحمن الرحيم ان ربكم الله الذي خلق السماوات والارض في سته ايام ثم استوى على العرش يُنسل لين النهار يطلبه حديثا والشمس والقمر حديثا والشمس والقمر والنجوم مسخرات بأمره الا له الخلق والأمر تبارك الله رب العالمين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 inna rahmatallahi qaribum minal muhsinin bismillahirrahmanirrahim qalu ya musa inma atulqiya wa an قَوْنَنَحْنُ الْمُلْقِينَ قَالَا الْقُفْ فَلَمَّا الْقَوْسَ حَرُؤَ أَعْيُنَ النَّاسِ وَاسْتَرْهَبُوهُمْ وَاسْتَرْهَبُوهُمْ وَجَاءُوا بِسِحْرٍ عظيم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 وَأُلْقِيَ السَّحَرَةُ سَاجِدِينَ وَأُلْقِيَ السَّحَرَةُ سَاجِدِينَ وَأُلْقِيَ السَّحَرَةُ سَاجِدِينَ قَالُوا آمَنَّا بِرَبِّ الْعَالَمِينَ رَبِّ مُوسَى وَهَارُونَ بسم الله الرحمن الرحيم فلما جاء السحرة قال لهم موسى ان قوم ما انتم مرقون فلما القوا قال موسى ما جئتم به السحر Inna Allaha sayubtiluh Inna Allaha sayubtiluh Inna Allaha sayubtiluh ان الله لا يصلح عمل المف صدين الله الحق بكلماته ولو كره المجرمون ويحيق الله الحق بكلماته ولو كره المجرمون بسم الله الرحمن الرحيم حريم الم تر ان الله خلق السماوات والارض بالحق ايَ شَيءٌ يَذْهَبُكُمْ وَيَأْتِي بِخَلْقٍ جَدِيدٍ وَمَا ذَالِكَ عَلَى اللَّهِ بِعَزِيزٍ بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ وَقُلْ جَاءَ الْحَقُّ وَزَهَقَ الْبَاطِلُ ان الباطل كان زاهقا وننزل من القران ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين ولا يزيد الظالمين الا خسارا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 را وَرَبِّكَ لَنَحْشُرَنَّهُمْ وَالشَّيَاطِينَ ثُمَّ لَنُحْضِرَنَّهُمْ ثُمَّ لَنُحْضِرَنَّهُمْ حَوْلَ جَهَنَّمَ مَجْمَعِينَ ثُمَّ لَنَزِعَنَّ عَنْ كُلِّ شيعة أيهم مِن كُلِّ شِيعَةٍ أَيُّهُمْ أَشَدُّ على الرَّحْمَنِ عِتِيًّا ثُمَّ لَنَحْنُ أَعْلَمُ بِالَّذِينَ هُمْ أَوْلَى بِهَا صِلِّيَا وَإِن مِنكُم إِلَّا وَارِدُهَا كَانَ عَلَى رَبِّكَ حَتْمًا نَقْدِيَا صُمَّنُ نَجِّلَ الَّذِينَ تَقَوْا نَذَرُ الظَّالِمِينَ فِيهَا جِثِيَا بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ قَالُوا لمن القى قال بل القو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 صَنَعُوا إِنَّمَا صَنَعُوا كَيْدُ سَاحِرٍ إِنَّمَا صَنَعُوا كَيْدُ سَاحِرٍ وَلَا يُفْلِحُ السَّاحِرُ حَيْثُ أَتَى فَأُلْقِيَ السَّحَرَةُ سُجَّدًا قَالُوا آمَنَّا بِرَبِّهَا بسم الله الرحمن الرحيم افحسبتم انما خلقناكم عبثا وان انكم لا ترجعون فتعالى الله الملك الحق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 lihul kafir wa qur rabbighfir warham wa anta khairur rahimin wa qur rabbighfir warham wa anta khairur rahimin Innahu min Sulaymana wa innahu bismillahir Rahmanir Rahim Allahu ta'anu alayya waqtuni muslimin bismillahir وَرَدَّ اللَّهُ الَّذِينَ كَفَرُوا بِغَيْظِهِمْ لَمْ يَنَالُوا خَيْرًا وَكَفَّى اللَّهُ الْمُؤْمِنِينَ الْقِتَالَ وَكَانَ اللَّهُ قَوِيًّا عَزِيزًا بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ وَالصَّفَا فَذَا جَرَتْ زَجْرَا فَتَالِيَةَ ذِخْرَا إِنَّ إِلَٰهَكُمْ وَاحِدٌ رَبُّ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَمَا بَيْنَهُمَا وَرَبُّ الْمَشَارِقِ انَّ ذَيْنَا النَّسْمَا الدُّنْيَا بِزِينَةِ الْكَوَاكِبِ وَحِفْظًا كل كُلِّ شَيْطَانٍ لا لَّيَسْتَمِعُونَ إلى الْبَلاَءِ الْأَعْلَى وَيُقْذَفُونَ مِن كُلِّ جَانِبٍ دُخُورٌ وَلَهُمْ عَذَابٌ وَاصِبٌ إِلَّا مَنْ خَطَفَ الْخَطْفَةَ فَتَفَاتَ سَبَأَهُ وَشِهَابًا فَاقِبًا بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ إِنَّ شَجَرَتَ طعام الأسيم كالمهل يغلي في البطون قظل الحميم خذوه فاعتلوه الى سوال الجحيم <صم> صبوا فوق راسه من عذاب الحميم ذق انك انت العزيز الكريم ان هذا ما كنت تُنبِهُ تَنْتَرُونَ إِنَّ الْمُتَّقِينَ فِي مَقَامٍ أَمِينٍ فِي جَنَّاتٍ يَلْبَسُونَ مِن سندس و إستبرق متقادِرين كَذَلِكَ وَزَوَّجْنَاهُمْ بِحُورٍ عِينٍ يَدْعُونَ فِيهَا بِكُلِّ فَاكهَةٍ آمنين لا يَذُوقُونَ فِيهَا الْمَوْتَ إِلَّا الْمَوْتَ الأُولَى وَوَقَاهُمْ عَذَابَ الْجَحِيمِ بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ وَإِذْ صَرَفْنَا لَئِكَ نَفَرٌ مِنَ الْجِنِّ يَسْتَمِعُونَ الْقُرْآنَ فَلَمَّا حَضَرُوهُ قَالُوا إِنَّا قالوا يا قومنا اننا سمعنا كتابا اوزل من بعد موسى مصدق لما بين يديه يهدي الى الحق والى طريق مستقيم يا قَوْمَنَا أَجِيبُوا دَاعِيَ اللَّهِ وَآمِنُوا بِهِ يُنْفِرْ لَكُمْ مِنْ ذُنُوبِكُمْ وَيُجِرْكُمْ مِنْ عَذَابٍ أَلِيمٍ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 سَنَفْرُغُ لَكُمْ أَيُّهَا الثَّقَلَانِ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ يا معشر الجن والانس ان استطعتم ان تنفذوا ان تنفذوا من اقطار السماوات والارض فانفذوا, فانفذوا لا تنفذون الا بسلطان إِنَّ آلَ رَبِّكُمَا تَكذِّبَانِ يُرْسَلُ عَلَيْكُمَا شُوَاظٌ مِّن نَّارٍ وَنُحَاسٌ فَلَا تَنتَصِرَانِ فَإِنْ أَيَ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ لَوْ أَنزَلْنَا هَذَا الْقُرْآنَ عَلَى جَبَلٍ لَّرَأَيْتَهُ خَاشِعًا خاشئا متصديا من خشيه الله وتلك الامثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون والله الذي لا اله الا هو عالم الغيب والشهاده هُوَ الرَّحْمَنُ الرَّحِيمُ وَاللَّهُ الَّذِي لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ وَالْمَلِكُ الْقُدُّ الْمَلِكُ الْقُدُّوسُ السَّلَامُ الْمُؤْمِنُ الْمُهَيْمِنُ الْعَزِيزُ الْجَبَّارُ الْمُتَكَبِّرُ سُبْحَانَ اللَّهِ عَمَّا يُشْرِكُونَ وَاللَّهُ الْخَالِقُ الْبَارِئُ الْمُصَوِّرُ لَهُ الْأَسْمَاءُ الْحُسْنَى يُدْحُ لَهُ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَهُوَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ قُلْ أُحِييَ إِلَيَّ أَنَّهُ اسْتَمَعَ نَفَرٌ مِنَ الْجِنِّ فَقَالُوا فَقَالُوا إِنَّا سَمِعْنَا قُرْآنا عَجَبًا يَهْدِي إِلَى الرُّشْدِ فَآمَنَّا بِهِ وَلَن نُشْرِكَ بِرَبِّنَا أَحَدًا وَأَن قَالَ صَاحِبُهُ وَلَا وَلَدَا وَأَنَّهُ كَانَ يَقُولُ سَفِيهُنَا أَللهِ شَطَطَا وَأَنَّا ظَنَنَّا أَن لَّن تَقُولَ الْإِنسُ وَالْجِنُّ عَلَى الله كَذِبًا وَأَنَّهُ كَانَ رِجَالٌ مِّنَ الْإِنسِ يَأُوذُونَ بِرِجَالٍ مِّنَ الْجِنِّ يَأُوذُونَ بِرِجَالٍ مِّنَ الْجِنِّ فَزَادُوهُمْ رَهَقًا وَأَنَّهُ كَانَ رِجَالٌ مِّنَ الْإِنسِ مِنَ الْجِنِّ يَأُذُّونَ بِرِجَالٍ مِنَ الْجِنِّ فَذَادُوهُمْ رَهَقًا وَأَنَّهُمْ بُنُّوا كَمَا وَرَتَّمَ اللَّهُ أَحَدًا وَأَنَّ لَمَسَنَ السَّمَا wa danaha muliat harasan shadida wa shuhaba wa anna wa wa anna يدى للسماع فمن يستمع الان يجد له شهابا وصدى بسم الله الرحمن الرحيم سبح اسم ربك الاعلى الذي خلق فسوى والذي قدر فهدى والذي اخرج المرعى فجعله وثناء أحوى سنقرئك فلا تنسى الا ما شاء الله إِنَّهُ يَعْلَمُ الْجَهْرَ وَمَا يَخْفَى وَيُيَسِّرُكَ لِلْيُسْرَى فَذَكِّرْ إِنَّ فَعْلَ الذِّكْرَى سَيُذَكِّرُ مَن يَخْشَى وَيَتَجَنَّبُهَا الْأَشْقَى الَّذِي يَصْلَى النَّارَ الْكُبْرَى مَنَايَ مُوتُ فِيهَا وَلَا يَحْيَا قَد أَفْلَحَ مَن تَزَكَّى وَذَكَرَ اسْمَ رَبِّهِ فَصَلَّى بَلْ تُؤْثِرُونَ الْحَيَاةَ الدُّنْيَا وَالْآخِرَةُ خَيْرٌ وَأَبْقَى INNA HADHA LA FIS SUHFIL AULA SUHF IBRAHIMA WA MUSA BISMILLAHIR RAHMANIR RAHIM WAD DIN ZAYTUN الامين لقد خلقنا الانسان في اه سَنُتَقِينُ سَنَرَدُّدَنَّهُ أَسْفَلَ سَافِينٍ إِلَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ فَلَهُمْ أَجْرٌ غَيْرُ مَمْنُونٍ فَمَا يُكَذِّبُكَ ALAYSA ALLAHU BI AHKAMIL HAKIMIN BISMILLAHIR QUL YA AYYUHAL KAFIRUN LA A'BUDU MA TA'BUDUN wa la ana abidum ma abadtum wa la antum ma a'budu lakum dinukum wa liya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 وَلَمْ يَكُنْ لَهُ كُفُوًا أَحَدٌ بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ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 بسم الله الرحمن الرحيم قل اعوذ برب الناس ملك الناس Inna nas min sharril waswasil khannas alladhi yuwaswisu fi sudurin nas min aljinnati wan nas bismillahir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 الذي يُوَسْوِسُ فِي صُدُورِ النَّاسِ مِنَ الْجِنَّةِ وَالنَّاسِ بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ قُلْ أَعُوذُ بِرَبِّ النَّاسِ مَلِكِ من شَرُّ الْوَسْوَاسِ خَنَّاسٌ الذي يُوَسْوِسُ فِي صُدُورِ النَّاسِ مِنَ الْجِنَّةِ وَالنَّاسِ اعوذ بالله من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه تحصنت بذل العزه والجبروت واعتصمت برب الملك والملكوت وتوكلت كنت على الحي الذي لا يموت اصرف عنا الاذى انك على كل شيء قدير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 مِن شَرِّ مَا خَلَقَ أَعُوذُ الله اللَّهِ من مات من شر ما خلق اعوذ بكلمات الله التامات من غضبه وعقابه ومن شر عباده ومن همزات الشياطين وان يحضرون وان يحضرون اعوذ بكلمات الله التامات من كل شيطان وهامه ومن كل عين لامه اعوذ بكلمات الله التامات من كل شيطان وهامه وَمِن كُلِّ عَيْنٍ لَامَه أَعُوذُ بِكَلِمَاتِ اللَّهِ التَّامَّاتِ مِنْ كُلِّ شَيْطَانٍ وَهَامَّ وَمِن كُلِّ عَيْنٍ لَامَه بِاسْمِ اللَّهِ أَرْقِيكَ والله يشفيك من كل دائي يؤذيك ومن شر حاسد اذا حسد ومن شر كل ذي عي الله يشفيك بسم الله ارقيك والله يشفيك من كل داء يؤذيك ومن شر حاسد اذا حسد ومن شر كل ذي عين الله يشفيك بسم الله ارقيك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 شفاءا الا شفاءك شفاءا لا يغادر سقما اللهم ربنا اذهب الباس اشفي انت الشافي لا شفاءا الا شفاءك شفاءا لا يغادر سقما اللهم ربنا الذهي بالباس واشف أنت الشافي لا شفاء إلا شفاءك شفاء لا يغادر سقما أعوذ بكلمات الله التامات التي لا يجاوزهن بر ولا فاجر من شر ما خلق وذرأ وبرا ومن شر ما ينزل من السماء وَمِن شَرِّ مَا يَعْرُجُ فِيهَا وَمِن شَرِّ مَا ذَرَّ فِي الْأَرْضِ وَمِن شَرِّ مَا يَخْرُجُ مِنْهَا وَمِن شَرِّ الليل اللَّيْلِ وَمِن شَرِّ الليل اللَّيْلِ وَالنَّهَارِ وَمِن شَرِّ طَوَارِقِ اللَّيْلِ وَالنَّهَارِ إِلَّا طَارِقٍ يَطْرُقُ غير يا رحمن بسم الله بسم الله بسم الله اعوذ بعزه الله وقدرته من شر ما اجد واحاذر اعوذ بعزه الله وقدرته من شر ما اجد واحاذر اعوذ بعزه الله وقدرته من شر ما اجد بعزة الله وقدرته من شر ما اجد واحاذر الله وقدرته من شر ما اجد واحاذر الله وقدرته من شر ما بسم الله اصبحنا وامنا أَثَيْنَا بِسْمِ اللَّهِ أَصْبَحْنَا وَأَمْسَيْنَا بِاللَّهِ الَّذِي لَيْسَ مِنْهُ شَيْءٌ لَيْسَ مِنْهُ شَيْءٌ مُنْتَنِعٌ وَبِعِزَّةِ اللَّهِ الَّتِي لَا تُرَامُ وَلَا تُضَامُ وَبِسُلْطَانِ اللَّهِ الْمَنِيعِ إِنْ احْتَجِبْ وَبِأَسْمَائِهِ كلها اعوذ من الابالسه ومن شر الشياطين الانس والجن ومن شر كل معلن او مصر ومن شر ما يخرج بالليل ويكمن بالنهار ويكمن بالليل ويخرج بالنهار ومن شر ما خلق وذر وابر او مَشْرِقَ بَلِيْسَ وَجُنُودِهِ وَمَنْ يُشْرِكُ كُلَّ دَابَّةٍ أَنْتَ آخِذٌ بِنَاصِيَتِهَا إِنَّ رَبِّي عَلَى صِرَاطٍ مُّسْتَقِيمٍ أعوذ بالله بما استعاذ به إبراهيم وموسى وعيسى من شر ما خلق وذرأ وبرأ ومن شر إبليس وجنوده ومن شر ما يبغى بسم الله الرحمن الرحيم والصافات صفا زجرات فجرا فالتانيات ذكرى ان الهكم لوحد رب السماوات والارض وما بينهما ورب المشارق ان زيننا السماء الدنيا بزينت الكواكب وحفظا من كل شَيْطَانٍ مَارِدٍ لا يَسْمَعُونَ إلى الْمَلَإِ الْأَعْلَى وَيُقْذَفُونَ مِنْ كُلِّ جَانِبٍ دُحُورًا وَلَهُمْ عَذَابٌ وَاصِبٌ إِلَّا مَنْ خَطَفَ الْخَطْفَةَ فَأَصْبَحَ سِحْبًا ثَاقِبًا بسم الله الرحمن الرحيم لا اله الا الله العظيم الحليم لا اله الا هو رب العرش العظيم لا اله الا هو رب السماوات ورب الارض ورب العرش الكريم أسأل الله العظيم رب العرش العظيم اياشفيك أسأل الله العظيم رب العرش العظيم اياشفيك أسأل الله العظيم رب العرش العظيم ايشفعك ربنا آتنا في الدنيا حسنه وفي الاخره حسنه وقنا عذابا النار سبحان ربك رب العزه عما يصفون وسلاما على المرسلين نَوَالْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ